السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ويرقق قلوبنا لطاعته ويستعملنا في نصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويجعلنا رحمة وخيرا على البلاد والعباد ويجعلنا مفاتيح الخير مغاليقا للشر ويجعل الله عز وجل أن يجعل مجالسنا هذه من المجالس التي تسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى وأن يجعلنا بها من السعداء في الدنيا والفائزين يوم القيامة أيها الاخوه إن كل نفس سوية تطلب السعادة وتطلب الفرح وتطلب السرور وانكم تجدون ايها الاحبه ان الانسان تمر به لحظات يجد سعاده في قلبه ومنها لحظه العيد حيث يفرح المؤمن بيوم العيد لكونه قد أطاع الله عز وجل في شهره المبارك فما بالك بفرح المؤمن عندما تنادى روحه عند الاحتضار أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشر بروح وريحان ورب غير غضبان ما بالنا أيها الأخوة بفرح المؤمن عندما ينادى في قبره أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ما بالنا أيها الأخوة بفرح المؤمن عندما يأتيه في قبره رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعت فيقول ومن أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح ما بالنا أيها الأحبة بفرح المؤمن إذا لقي الله عز وجل فكان من الذين أدخلهم الله الجنة بغير حساب, ولا بغير, جزاء بغير حساب ولا عذاب أو كان من الذين قال لهم ربهم سبحانه وتعالى بعد أن عرض عليهم ذنوبهم سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ما بالنا أيها الاخوه بفرح المؤمن عندما يؤتى كتابه بيمينه فينقلب إلى أهله مسرورا ها أمقرأوا كتابي ها كتابي ما بالنا أيها الاخوه بفرح المؤمن إذا اجتاز الصراط يوم القيامة لأنه كان في الدنيا على الصراط المستقيم ما بالنا بفرح المؤمن إذا دخل الجنة وكان من الداخلين لها وأبوابها مكتظه من زحام الداخلين ما بالنا أيها الإخوة بفرح المؤمن إذا ضيف في الجنة عند دخولها بزيادة كبد الحوت ثم بلحم ثور الجنة الذي يذبح ضيافة لأهل الجنة ثم شرب على هذا اللحم من عين من الجنة تسمى سلسبيلة ما بالنا ايها الأخوة بفرح المؤمن إذا أتي بالموت على هيئة كبش ونودي يا أهل الجنة ف. ينظرون فيقول فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم الموت فيذبح ويقال يا اهل الجنه خلود فلا موت ما بالنا اياه الاخوه بفرح المؤمن اذا راى نعيم الجنه وتقلب فيه واخل الناس نعيما في الجنه رجل يقول الله عز وجل له اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول الله له لك, لك ذلك ومثله, ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيت ربي فيقول الله عز وجل له لك ذلك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فله أقل الناس نعيما في الجنة من نعيمه مثل نعيم خمسين ملكا من ملوك الدنيا المرفهين وفوق هذا له ما لذت عينه واشتهت نفسه ما بالكم أيها الأخوة بفرح المؤمن إذا كشف الحجاب ورأى الله سبحانه وتعالى فتنعم النعيم الذي لا مزيد عليه هذه الأفراح أيها الاخوه إنما تكون لعباد الله المتقين ليست بالدعاوى وإنما بصلاح القلوب وصلاح الأعمال وحسن الأخلاق بأن نصلح قلوبنا ونخلص لربنا ونجعل قلوبنا سليمة وأن نتمسك بالتوحيد والسنة والعمل الصالح وأن نصبر على طاعة الله ونصبر عن معصية الله وما أحوجنا إلى هذا الصبر في هذا الزمان الذي تزخرفت فيه الشهوات وتزخرفت فيه المعاصي ما أحوجنا لأن نصبر أنفسنا ولأن نتواصى بالصبر عن معصية الله عز وجل وبالصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى ونحن طلاب العلم أحوج الناس لأن ينصح بعضنا بعضا وأن يصبر بعضنا بعضا وأن يرشد بعضنا بعضا لأن قدوة وإذا ظهر الصلاح علينا فإنه يرجى أن يظهر الصلاح في البلد ويكون الناس على خير فوصيتي يا إخوة أن لا نغتر بالدنيا أن لا نغتر بالدنيا وأن لا نغتر بالملذات بل نتذكر ونتفكر في تلك الأفراح التي يلقاها المؤمن عند احتضاره إلى أن يستقر في الجنة ويرى الله عز وجل سبحانه وتعالى فعلينا أحبة أن لا ننبهر بأمور الدنيا وأن نعلم أن في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة من لم يدخلها وهذه الجنة التي في الدنيا هي جنة الطاعة هي جنة طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرنا الله بطاعته هي جنة القرب إلى الله فوصيتي لنفسي وإخواني أن نجتهد ما استطعنا في طاعة الله سبحانه وتعالى ومن أجمل الكلام ما قاله بعضهم من ان من جعل ايام حياته كايام رمضان جعل الله له اخرته كالأعياد من اجتهد في طاعة الله كما يجتهد الناس في طاعة الله في رمضان فإن الله يجعل اخرته له عيدا كعيد الناس بعد رمضان فالوصية أيها الاخوه أن نتق الله عز وجل وأن نعلم أن الدنيا كلها قليل وأن الباقي منها قليل وأن الذي لنا منها قليل والله أعلم كم بقي من القليل وأن الأفراح واللذات الحقيقية هي القادمة إذا أطعنا الله عز وجل فحققنا التوحيد وأحببنا السنة ونصرناها وتمثلناها واجتهدنا في قاعة الله عز وجل ما استطعنا. أيها الاخوه نواصل دروسنا ومجالسنا في هذه الدورة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء وأن يثيب القائمين على دائرة الشؤون الإسلامية على عنايتهم بها وحرصهم ورغبتهم في تطويرها وأن يجعل هذا مما يسرهم عند لقاء الله عز وجل وهذه الدورة هي الدورة الثانية في قواعد المعاملات حيث خصصناها لقواعد الربا وقبل أن نبدأ في قواعد اليوم أحببت أن أنبه على أمر فاتني ذكره مع أهميته في درس الأمس وذلك أن تكلمنا عن قاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا وتكلمنا في نقاط وتكلمنا في النقطة الاولى وهي المنفعه المشترطه عند القرض وقلنا انها تنقسم الى ثلاثة اقسام منفعه متمحضه للمقرض وقلنا هذه حرام باجماع اهل العلم ومنفعه متمحضه للمقترض ليست للمقرض وقلنا هذه جائزه عند الجمهور ومنفعة مشتركة للمقرض والمقترض معا وقلنا هذه فيها خلاف ورجح جمع من المحققين جوازها فاتني أن أذكر ضوابط المنفعة المشتركة عند المجوزين لها المنفعة المشتركة عند المجوزين لها لها ضابطان مهمان الضابط الأول أن تكون منفعة المقترض مقصودة لا مفروضة ما معنى هذا الكلام أن تكون منفعة المقترض مقصودة لا مفروضة يعني أن المقترض يقصد هذه المنفعة ويريد هذه المنفعة وليست مفروضة عليه لأن الفرض كالعدم بل هو أقرب إلى المضرة من المنفعه كون المقترض ما يريد هذه المنفعه ولكن يفرض عليه بسبب الشرط هذا يضره ولا ينفعه وأعطيكم مثالا قال المقترض للمقرض أقرضك عشرة آلاف على أن تستأجر بيتي مثلا بخمسة آلاف والمقترض عنده بيت وليس بحاجة إلى الاستئجار ولا يريد الاستئجار فهذه المنفعة كأنها محظة للمقرض وكأنها مضره للمقترض فلا تدخل في المنفع الجائزة وإنما إذا قال له اقرضك بيتي اقرضك عشرة آلاف على أن تستأجر بيتي بخمسة آلاف وهو يريد أن يستأجر بيتك هذا الضابط الأول الضابط الثاني أن يكون للمنفعة مقابل أن يكون للمنفعة مقابل غير القرض أن يكون للمنفعة مقابل غير القرض مثل ما قلنا يقرضه عشرة آلاف على أن يستأجر البيت بخمسة آلاف القرض شيء وهذه المنفعة بيت وأجرة غير القرض بخلاف ما لو كانت المنفعة من القرض ذاته فإن هذا لا يجوز مثال ذلك مثلا بعض الذين وهم قلة بعض الذين جوزوا الفوائد مع البنوك وقد بينا بطلان هذا سابقا قالوا إن في هذا منفعه مشتركة للمقرض والمقترض لأن صاحب المال يحفظ ماله ويضمن ماله ويأخذ فائدة والبنك ينتفع بهذا المال ويثجر به اذا هو جائز وهذا لا يجوز عند أحد من أهل العلم المتقدمين وجمهره العلماء المعاصرين لأنه ها هنا هذه المنفعة متعلقة بعين القرض وليس لها مقابل آخر والضابط الثالث أن لا تكون هناك زيادة على العادة، لا تكون هنالك زيادة على العادة. فإذا كان هناك زيادة على العادة، فإن هذا لا يجوز. يعني قال له أقرضك عشرة آلاف على أن تستأجر بيتي، وهو يريد أن يستأجر ويبحث عن بيت، لكن قال على أن تستأجر بيتي بعشرة آلاف. والعادة أن البيت يؤجر في هذه المنطقة بخمسة آلاف هنا لا يجوز لأن الزيادة على العادة إنما كانت من اجل القرض فيصبح لا يجوز اذا عندنا في المنفع المشتركة التي تحصل للمقرض وتحصل للمقترض ثلاثة ضوابط عند المجيزين وإلا المانعون ما يحتاجون إلى ضوابط الضابط الأول أن لا أن تكون المنفعة مقصودة للمقترض لا مفروضة عليه، والضابط الثاني أن يكون للمنفعة مقابل غير القرض، والضابط الثالث أن لا يكون في ذلك زيادة على ما جرت به العادة. البارحة توقف. الكلام بنا في ثنايا قاعدة تتعلق ببيع الأثمان والمطعومات المكيلة أو الموزونة بجنسها حيث قلنا فيها لا يجوز بيع الأثمان أو مطعوم مكيل أو موزون بجنسها إلا مثلا بمثل وبينا معنى هذه القاعدة وقلنا إن الأجناس الربوية في بيع الجنس لا بد فيها من التماثل والتساوي ولو اختلفت في الجودة وبينا أصلها من السنة ووقفنا عند هذا وهذا الأمر مجمع عليه بين أهل العلم يقول ابن قدامة رحمه الله لا خلاف بين أهل العلم في وجوب المماثلة في بيع الأموال الربوية التي يحرم التفاضل فيها وأن المساوات المرعية هي المساواه في في الكيل كيلا وفي الموزون وزنا ومتى تحققت هذه المساواه لم يضر اختلافهما فيما سواها وانتبهوا لهذا ليس المقصود ان يستويا في كل شيء وإنما المقصود أن يستوي في الكيل إن كانت من المكيلات أو في الوزن إن كان من الموزونات لأنك ممكن أن تأتي فتبيع تمرا بتمر وهذا التمر مثلا جيد وهذا أقل جودة ولكنك تبيع صاعا بصاع هنا وجدت مساواة وإن اختلفا في الجودة فإن المقصود هو المساواة في الكيل في المكيلات وفي الوزن في الموزونات كما دلت عليه الأحاديث وقول العلماء بجنسه الجنس هنا ما يشمله اسم خاص وإن كانت له أنواع تمور جنس لانه يشملها اسم خاص وهو اسم التمر وان كانت انواعا وان كانت انواعا هناك العجوه هناك البرني هناك وهناك انواع كثيرة لكن يشملها اسم واحد فهي جنس فهي جنس البر جنس وإن كان البر انواعا وإن كان البر أنواعا تختلف في الجودة ولكنها جنس واحد الذهب جنس لانه يشمله اسم الذهب وإن كان الذهب أنواعا هناك ذهب عيار 24 هناك ذهب عيار 21 هناك ذهب عيار 18 لكن يشملها جنس اسم واحد وهو الذهب وكذلك الفضة وفروع الاجناس اجناس مختلفة وان جمعها اسم واحد انتبهوا لهذا هذا مهم فروع الاجناس اجناس مختلفة وان جمعها اسم واحد يعني عندنا ما يسمى بالدقيق الدقيق هذا اسم واحد يشمل كل مطحون من الحبوب هل هي جنس واحد نقول لا نعيدها الى اصلها فالبر نعيده الى البر والشعير نعيده الى الشعير والارز نعيده الى الارز فما نقول ان الدقيق كله جنس واحد لأن الدقيق فرع والأصل هو أصل الجنس الحب الذي طحن الحب الذي طحن فما شمله اسم خاص لكن كانت الأنواع من أصول مختلفة فإنه ليس بجنس بل يعاد إلى أصله وكذلك الادهان فإنها تعاد الى. أصلها وبناء على هذه القاعدة يا إخوة التي قررتها الأحاديث فإنه يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلة ولا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلة لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر فلا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا بيع الفضه بالفضه متفاضله لكن يجوز بيع الذهب بالفضه متفاضله لانها ليست جنسا واحدا ويجوز بيع الدرهم بالدولار متفاضله لانها ليست جنسا واحدا ليست جنسا واحدة وكذلك بناء على قيود هذه القاعده اذا كان المبيع موزونا او مكيلا ولم يكن مطعوما مثل الاسمنت والحديد فهذه ليست مطعومات وان كانت توزن فهذا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا على الراجح من اقوال العلماء على ما تقدم في بيان العلة وإن كان المبيع مطعوما لكنه ليس مكيلا ولا موزونا ولكن يباع بالعدد كالفاكهة والخضروات فإنه يجوز بيعها بجنسها متفاضله. لأن الفواكه معدودات وليست موزونات فإن قال لنا قائل اليوم يزنون الفواكه تباع الفواكه بالوزن نقول سيأتي إن شاء الله بيان ما هو الأصل في هذا في ثنايا الكلام اليوم إن شاء الله عز وجل القاعدة التي تليها وها اظنها القاعدة الثامنة لا يجوز بيع مكيل من المطعومات بشيء من جنسه وزنا ولا بيع موزون من الأثمان والمطعومات كيلا تبيرو القاعدة لا يجوز بيع مكيل من المطعومات بشيء من جنسه وزنا ولا يجوز بيع موزون من الأثمان والمطعومات كي لا يعني بجنسه وتلحظون يا إخوة أن في المكيل قلنا المطعومات فقط في المكيل قلنا المطعومات وفي الموزون قلنا الأثمان والمطعومات لأن الأثمان توزن فقط والمطعومات منها ما يكال ومنها ما يوزن ومعنى هذه القاعدة أنه لا يجوز بيع ما أصله أنه مكيل من المطعومات بمثله وزنا ولا بيع ما أصله أنه موزون بمثله كيلا يقول لي قائل يعني لا يجوز أن أبيع كيلو جرام من التمر بكيلو جرام من التمر نقول نعم هذا معنى القائدة لا يجوز ان تبيع كيلو جرام من التمر بكيلو جرام من التمر لان هذا وزن والتمر اصله انه مكيل فيقول قائل لماذا هنا تساوي نقول لا هنا لن يوجد التساوي لان التماثل في الكيل مشترط بالكيل وفي الوزن أو في الموزونات بالوزن ولو باع كيل من المكيل بكيل من مثله لن يحصل التماثل لماذا؟ لأن أحدهما قد يكون خفيفا والآخر يكون تقيلا وأنت ترى هذا فلو أنك أتيت بصاع تمر من نوع وصاع تمر من نوع آخر ووضعت هذا في الميزان ربما وزن كيلوين وربع ولو وضعت الآخر في الميزان ربما وزن ثلاث كيلو أو أربع كيلو إذن ستختلف لو بعناها بالوزن من جهة الكيل بعبارة أخرى يا اخوه لو بعتك كيلو من نوع من التمر بكيلو من نوع من التمر وجئنا بهذا الكيلو فوضعناه في الصاع ربما يبلغ نصف الصاع وجئنا بهذا الكيلو وضعناه بالصاع ربما يبلغ نصف الصاع ربع الصاع فيؤدي إلى الى التفاضل في المكيلات أو يؤدي إلى الجهل بالتماثل إما يؤدي الى التفاضل او يؤدي الى الجهل بالتماثل وسياتينا في القاعده ان شاء الله ان الجهل بالتماثل في الرباويات كالعلم بالتفاضل ان الجهل بالتماثل في الرباويات كالعلم بالتفاضل وسنبينه ان شاء الله عز وجل وكذلك بالنسبة للموزون القاعدة التي تليها وسأربطها ببعضها ونتكلم إن شاء الله عن مسألة الجنس لأنها مرتبطة بها في العلة يرحمك الله وهي لا يجوز بيع مبيع أصله مكيل بمثله جزافا أو بيعه جزافا بمثله مكيلا أو موزونا لا يجوز بيع مبيع يعني ربوي اصله مكيل بمثله جزافا او بيعه جزافا بمثله مكيلا او موزونا لنفس العلة التي ذكرناها ما معنى هذا ما معنى الجزاف الجزاف معناه ان يباع بدون كيل ولا وزن بالكومة أو بالكرتون لا يجوز بيع التمر بالقومة أو بالكرتون بتمر مكيف لماذا؟ لأنه إما أن يؤدي إلى التفاضل وإما أن نجهل التماثل وكلاهما ممنوعان في الربا وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر لماذا للعله التي ذكرناها لأنه لو بيعت الصبرة بصاع إما أن نعلم أن هناك تفاضلا يقينا، وإما أن نجهل التماثل وكلاهما لا يجوز في الربا هنا بعد هذه القواعد يأتينا سؤال كيف نعرف ما أصله مكيل وما أصله موزون اختلف العلماء في ذلك فعند الحنابلة والشافعية المرجع في ذلك إلى العرف في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرجع في ذلك إلى العرف في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي في مكة والمدينه فما كان مكيلا في عرف الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل ولو أصبح الناس يزنونه وما كان موزونا في عرف الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون ولو أصبح الناس يكيلونه فإن اختلف العرف في الحجاز فالوزن وزن أهل مكة والكيل كيل أهل المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني طبعا قال العلماء العله في كون الوزن لأهل مكة والمكيال لأهل المدينة أن أهل مكة أهل وزن وميزان لأنهم أهل تجارة وأهل المدينة أهل مكايين لأنهم أهل زراعة فقالوا العرف الذي في الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعتبر فما علمنا بالعرف أنه مكيل فهو مكيل مهما تغيرت الأزمنة إذن التمر مكيل ولو أصبح يوزن اليوم البر مكيل ولو أصبح يوزن اليوم وهكذا وما لم نعلم حاله لم يأتنا دليل أو لم يأتنا دليل هل هو مكيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو موزون اختلفوا هنا فمنهم من قال نقربه الى اشباهه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا الارز الارز لم يأتي نص في كونه كان مكيلا او موزنا ما ندري حاله نقربه الى اشباهه من البر والشعير فنقول هو مكيل. فنقول هو مكي وقال بعضهم بل يرجع في ذلك إلى عرف الناس في الزمن الذي هم فيه ما دام انه لم نعرف العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالمرج عرف الناس ما نحتاج أن نقرب فالأرز اليوم يوزن إذن هو موزون على عرف الناس وعند الحنفية يعتبر كل بلد بعادته يقولون هذه أشياء عرفية فتتغير بتغير الاعراف فننظر إلى البلد هل هذا مكيل عندهم أو ليس مكيلا هل هذا موزون أو ليس موزونا طيب قلنا لهم كيف تصنعون طبعا الحنفية معهم بعض فقهاء الشافعية ومعهم بعض فقهاء الحنابلة وبعض فقهاء المالكية كيف تصنعون بالحديث الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة قالوا هذا الحديث في التقديرات الشرعية وليس في معاملات الناس في التقديرات الشرعية كيف في التقديرات الشرعية يعني جاء نصاب الزكاه مقدرا شرعا كيف نعرفه بالنظر الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه يخرج في زكاة الفطر صاع اي صاع قالوا الصاع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في التقديرات الشرعية اما في المعاملات فكل بحسب عرفه كل بحسب عرفه والاقرب عندي والله اعلم ان كل ما دل النص على انه مكيل فهو مكيل ولو تغير ذلك في العرف وكل ما دل النص على انه موزون فهو موزون وان تغير ذلك في العرف لأن الأصل حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان في زمنه ويستمر به الحكم فالتمر مكيل والبر مكيل والشعير مكيل والملح مكيل والذهب موزون والفضة موزونة اما ما لم يرد به النص فالمرجع فيه الى العرف وكذلك ايضا في كون الشيء معدودا فان الاثار دلت مثلا على ان الخضروات والفواكه كانت معدودة ولم تكن تكال ولا توزن الا ما دل عليه دليل خاص ففي هذه الحال نقول الفواكه معدودة فلا يدخلها الربا والخضروات معدودة فلا يدخلها الربا على الصحيح من أقوال أهل العلم أما ما لم يرد فيه نص فالمرجع فيه إلى العرف والعادة لأن الضابط يقول كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف فإذا أردنا أن نعرف كون الشيء مكيلا أو موزونا أو معدودا فاننا ننظر إلى النصوص فإن وجدنا اعتباره في النصوص مكيلا فهو مكيل حتى في زماننا وإن وجدنا اعتباره في النصوص موزونا فهو موزون حتى في زماننا وإن وجدنا في النصوص أنه معدود فهو معدود حتى في زماننا وإن لم نجد ذلك في النصوص فالمرجع في ذلك إلى العرف الحاضر انبه هنا الى فائده تتعلق بهذا الامر وهي ان وفاء الحقوق يكون بحسب ما جرت به العاده أن وفاء الحقوق يكون بحسب ما جرت به العادة يعني يا اخوه لو ان انسانا اقترض من اخر صعب اقترض من اخر صاع ذر اذا جاء يوفي ما نقول له وف بصاع النبي صلى الله عليه وسلم نقول وف بالصاع الذي تكتالون به حتى تحصل المماثل هذا اعطاك بهذا الصاع فتعطيه بهذا الصاع يعني ما يكلف الناس في الوفاء بالحقوق بنفس المكاييل بل ينظر في الكيل إلى الموجود في زمن النفس القاعده التاسعه العاشره, العاشرة ان اختلف الجنسان جاز البيع متفاضلا يدا بيد اذا اختلف الجنسان جاز البيع متفاضلا يدا بيد فبيع الربويات يا اخوه ان كانت من جنس واحد يشترط فيها التساوي والتقابض في المجلس كما تقدم معنا يعني بيع الذهب بالذهب يشترط فيه التساوي والتقابض في مجلس العقد وإن كانت من أجناس وكانت تجتمع في علة الربا انتبهوا لهذا يا اخوه إن كانت من أجناس وكانت تجتمع في علة الربا. ما الذي يجتمع في علة الربا؟ عندنا الذهب والفضة تجتمع في علة واحدة وتتبعها النقود، والتمر والبر والشعير والملح تجتمع في علة واحدة، ويتبعها المطعومات المكيل والموزون على ما رجحناه فإذا اختلفت أجناسها وكانت تجتمع في علة واحدة فإنه يجوز التفاضل بينها ولا يجوز التأخير فيجوز أن تبيع الذهب بالفضة متفاضلا لكن لا يجوز أن تنصرف من المجلس وفي ذمة احدكما للآخر شيء بل لا بد أن يكون يدا بيد لماذا؟ لأن الذهب جنس والفضة جنس، ولكنهما يجتمعان في علة الربا وهي الثمنية كما تقدم معنا. الأوراق النقدية تلحق كذلك بالذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح أجناس تشترك في علة واحدة. وهي كما تقدم معنا كونها مطعومات مكيلات او موزونات فيجوز هنا ان تبيعها متفاضلة اذا كان ذلك يدا بيد فتبيع صاعا من التمر بصاعين من البر وتبيع صاعا من البر بصاعين من الشعير، وتبيع صاعا من الارز بصاعين من البر بشرط ان يكون ذلك يدا بيد فلا يشترط التساوي ويجوز التفاضل ولكن يشترط التقابض في مجلس العقد كذلك بالنسبة للنقود يجوز ان تبيع الدولار باربع الدراهم، لان هذا جنس وهذا جنس ولكنها تشترك في علة واحدة في. الربا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم يعني من جهة التفاضل وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم يعني متفاضلة ولا سيأتي القيد أنه لا بد أن تكون يدا بيد وهذا في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز يعني لا بد من التقابض وهذا في الصحيحين وقوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وبناء على هذا يا إخوة نقول بيع الأموال الربوية فيما بينها على ثلاثة اقسام بيع الأموال الربوية فيما بينها على ثلاثة أقسم القسم الاول القسم الأول مبادلة الاموال الربوية من جنس واحد مبادلة الاموال الربوية من جنس واحد كذهب بذهب وتمر بتمر، وهنا يشترط التساوي والتقابض في مجلس العقد فلا تجوز الزيادة ولا التأخير والنوع الثاني مبادله الاموال الربويه من جنسين مختلفين مع اشتراكهما في عله الربا وهنا يشترط التقابض فقط ويجوز التفاضل النوع الثالث مبادله الاموال الربويه مع اختلاف جنسها واختلاف علتها مبادلة الاموال الربويه مع اختلاف جنسها واختلاف علتها مثل ذهب وتمر الذهب جنس والتمر جنس فهما جنسا وعلة الذهب الثمنية وعلة التمر كونه مطعوما مكيلا فهما لا يشتركان في الجنس ولا يشتركان في العلة فهنا يجوز التأخير منفصلا بالاتفاق يجوز ان تبيع كيل تمر بذهب نسيئة يعني بمعنى تأخذ التمره الآن وتدفع الذهب بعد أسبوع ويجوز بيعها متفاضلة وهذا وي... محل اتفاق ويجوز على الصحيح عند جمهور أهل العلم أن تباع متفاضلة ونسيئة في وقت واحد رحمك الله فتبيع مثلا صاع تمر بجرام ذهب على أن تأخذ التمر اليوم وتدفع الذهب بعد أسبوع فهذا جائز ولا حرج فيه وهو مفهوم الأحاديث التي ذكرناها في هذه القواعد القاعدة الحديثة عشر على ما ذكرتم لا يجوز بيع رطب من المطعومات بيابس من جنسه لا يجوز بيع رطب من المطعومات بيابس من جنسه يعني لا يجوز بيع الطعام الرطب باليابس منه اذا كان من جنس واحد يعني انت عندك تمر فلا يجوز ان تبيعه برطب لا يجوز أن تبيع صاع تمر بصاع رطب لا يجوز أن تبيع صاع تمر بصاع رطب لماذا لأن الرطب إذا جف ينقص فهنا لا يكون هناك تماثل في البيع لا يجوز أن تبيع صاع صاع من العنب بصاع من الزبيب لان العنب اذا جف ينقص فلا يكون هنالك تماثل وهذا قول جمهور الفقهاء وهذا قول جمهور الفقهاء ومعهم الصاحبان من الحنفيه مع محمد بن الحسن وابو يوسف من الحنفيه و يروى عن أبي حنيفة رحمه الله الجواز أنه يجوز أن يباع الرطب باليابس من جنسه والراجح قول الجمهور لأن السنة قاضية بهذا ومبينة لهذا فقد جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شو عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فنهى عن ذلك. رواه أبو ماجه، رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي والألباني. هنا يا إخوة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر وهذه مسالتنا نص فقال اينقص الرطب اذا يبس او يبس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان الرطب ينقص اذا يبس وجف لكن يريد ان يعلمهما العله في المنع ما هي العله في المنع انه ينقص فلا يكون هناك تماثل قالوا نعم فنهى عن ذلك وهذا نص في المساله ويفهم من هذا أنه يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا وهذا قول جمهور العلماء خلافا للشافعيه الذين يقولون لا يجوز لأنه إذا نقص قد يتفاوت لأنه إذا نقص قد يتفاوت لكن النصوص مشعره بالجواز ويدخل في هذه القاعدة مسألة بيع المزابنة تسمعون بها في المعاملات بيع المزابنة ويداخل في هذه القاعدة فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي يعني يأتي والثمر في النخل في رأس النخل فيقول اشتري منك هذا الرطب بعشرة اصع من هذا التمر ان زادت الثمر فهو لي وان قص فهو علي هذه المزابنة التي فسرها ابن عمر رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة قال والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه وأصل المزابنة في لغة العرب يا إخوة المدافع. أصل المزابنة في لغة العرب المدافعة يقولون سميت المزابنة مزابنة لأن المتبايعين إذا وقفا في هذا البيع على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن أن يمضي يعني الخاسر يريد أن يفسخ والرابح يريد أن يمضي فكأنهما يتدافعان وفي هذا إشارة يا إخوة إلى أنه لابد من رابح وخاسر في هذه المعاملة وإذا سميت مزابنة لابد أن يوجد مغبون فيها فإذا وجد الغبن إما أن يكون صاحب الزرع وإما أن يكون المشتري فإن كان المغبون صاحب الزرع أراد أن يفسخ وإذا كان المغبون المشتري أراد أن يفسخ فهما يتدافعان والمزابنة في الاصل كما كنا هي بيع الثمر الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا وبيع العنب في الكرم بالزبيب كيلا قال ابن عبد البر رحمه الله ولم يختلفوا ان بيع الكرم بالزبيب والكرم هو العنب ان بيع الكرم بالزبيب والرطب بالتمر المعلق في رؤوس النخل والزرع بالحنط بالحنطة مزابنة يعني متفقون على ان هذه مزابنة ويدخل فيها الحاقا للمشاركة في المعنى ما ذكرناه في القاعدة بيع المطعوم المكيل او الموزون الرطب باليابس قال ابن بطال أجمع العلماء أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام ولا بيع العنب في كرمه بالزبيب ولا بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وسماه مزابنة وذلك خطر وغرر لانه بيع مجهول بمعلوم من جنسه قال واما بيع رطب ذلك بيابسه اذا كان مقطوعا وامكن فيه المماثلة ما معنى امكن فيه المماثلة يعني يكال فالرطب يكال بالصاع والتمر يكال بالصاع فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متماثلا ولا متفاضلا لأنه من المزابنة المنهي عنها وكما قلنا إما أن نعلم المفاضلة وهذا في الرطب واليابس يقينا وإما أن نجهل التماثل قال وبهذا قال أبو يوسف ومحمد وخالفهم أبو حنيفة فأجاز بيع الحنطة الرطبة باليابسة والرطب بالتمر مثلا بمثل ولا يجيز ذلك متفاضلا ثم يعني اختلفوا في صور أخرى من المزابنة ليست داخلة معنا في مسألة يعني الربا فهذه قاعدة القاعدة التي تليها لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوب من جنسه لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوب من جنسه اي لا يجوز بيع الخالص من جنس ربوي واحد بمشوب ومخلوط من نفس الجنس فلا يجوز مثلا بيع الذهب بذهب لا يجوز بيع الذهب الصافي بذهب مخلوط بنحاس سواء كان هذا المخالط ممازجا او غير ممازج ممازج مثل ان يصب الذهب ويصب معه نحاس فهذا ممازج للذهب غير ممازج مثل الفصوص التي تضاف الى الذهب لا تمازجه لكنها تتعلق به فهنا لا يجوز مثلا أن يباع تمر صاف بتمر مخلوط ببر لا يجوز أن تبيع صاعا من تمر صاف بصاع تمر مخلوط ببر أو دخن أو سمن أو غير ذلك لماذا لأن هذا يؤدي إلى التفاضل لان الحقيقه أنه سيكون صاع بأقل ولا يجوز بيع ذهب صاف بذهب مخلوط بذهب مخلوط وعليه لا يجوز بيع ذهب عيار أربع وعشرين بذهب عيار 18 لان الذهب عيار 24 اكثر نقاوة من الذهب عيار 18 طيب في مثل هذه الحالة لو كان عند الانسان ذهب عيار 24 ويريد ان يشتري ذهبا من الصاغب الصائغ عيار 18 ماذا يصنع يبيع الذهب عيار الاربع عشرين بالدراهم ثم يقبض الدراهم ثم اذا شاء اشترى بها الذهب عيار ثمنطعش ولا يجوز بيع ذهب صافي بذهب مخلوط بالفصوص يعني ما يجوز تذهب للصائغ و و و ومعك قلادة كلها ذهب فتشتري بمثل وزنها قلاده فيها فصوص لأن هذا يؤدي إلى التفاضل وهذا عند جمهور الفقهاء. الجمهور على هذا والإمام مالك رحمه الله يوافق الجمهور لكنه استثنى إذا كان المخلوط من الذهب او الفضة تبعا غير مقصود يعني اذا كان المخلوط تابعا لا يقصد وهذا بد ان يكون يسيرا مثال ذلك السيف المحلى بشيء من الذهب او المحلى بشيء من الفضة يقول المام مالك يجوز. بيعه بالدنانير وان كان فيه ذهب لان هذا الذهب تابع غير مقصود والبشت المموه بشيء من الفضه مقدار اربعه اصابع او اقل المموه بشيء من الفضه يقول يجوز بيعه بالدراهم الفضية وإن كان في فضة لأن الفضة هنا ليست مقصودة المقصود هو البشت ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وأجاز أبو حنيفه رحمه الله بيع الذهب الخالص بالذهب المخلوط إذا كان الذهب الخالص أكثر من الذهب المخلوط أجاز أبو حنيفة رحمه الله بيع الذهب بالذهب المخلوط في حالة واحدة إذا كان الذهب الخالص أكثر من الذهب المخلوط اذا عند ابي حنيفة رحمه الله اذا كان الذهب الخالص اقل من الذهب المخلوط لا يجوز اذا كان الذهب الخالص يساوي الذهب المخلوط لا يجوز ولكن يجوز اذا كان الذهب الخالص اكثر من الذهب المخلوط لماذا يا ابا حنيفة قال رحمه الله أو يعني علل له بأنه إذا كان الذهب الخالص الذي هو الثمن أكثر من المخلوط فإن ما يماثله من الذهب المخلوط يقابله وما زاد فهو قيمة لما خلط به يعني عندنا ذهب يساوي عشر غرامات ذهب يساوي عشر قرامات واشتراها الإنسان بما يساوي بمخلوط الذهب الذي فيه يساوي ثمانية غرامات. هنا يقول ابو حنيفة رحمه الله هذا يجوز. طبعا نحن لأول وهله سنقول كيف عشرة غرامات وثمانية غرامات ابو حنيفة رحمه الله يقول نقسمها أجزاء فعشرة ثمانية غرامات بثمانية غرامات هذا الذهب بالذهب. طيب بقي أجرامان قال قيمة الفصوص قيمة الفصوص فنقسم الصفقة فالذهب الذي يقابل الذهب هذا قيمة الذهب والزائد هذا قيمة ما خلط به إن كان فصوصا والسنة قاضية بما ذهب إليه الجمهور وتأويلات الحنفية للأحاديث لا تصلح صارفة لها لما جاء في حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلاده فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن رواه مسلم في الصحيح فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز بيع القلادة بالذهب وانما امر بنزع الخرز والفصوص وبيع الذهب بالذهب متماثلا ايضا جاء في حديث فضاله بن عبيد أنه قال اشتريت يوم خيبر قلاده باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل يعني يفصل هذا عن هذا وهذا حكم عام لا تباع حتى تفصل فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع الخالص من الجنس الربوي بمثله مخلوطا وهذا هو الراجح في المسألة الذي دلت عليه السنة الذي دلت عليه السنة القاعدة التي تليها لا يجوز بيع ني الربوي بمطبوخ من جنسه لا يجوز بيع نيء الربوي بمطبوخ من جنسه عند الشافعية والحنابلة لا يجوز بيع النيء من الربوي بمطبوخ من جنسه كلحم بلحم لانه مطعوم يوزن لا يجوز ان يباع لحم نيء بلحم مطبوخ لا يجوز أن تبيع كيلو لحم ني بكيلو لحم مطبوخ لماذا؟ لأن الطبخ يغير في حجمه ووزنه فإما أن نعلم بالتفاضل وإما أن نجهل التماثل ويرى الحنفية أنه يجوز بيع النيئ بالمطبوخ من جنس ربيوي واحد بشرط التماثل ويحرم التفاضل فيقولون يجوز أن تبيع كيلو من اللحم النيء بكيلو من اللحم المطبوخ ويجوز ان تبيع صاعا من الدقيق بصاع دقيق مطبوخ طبخ على هيئه عصيده او غير ذلك يقولون يجوز بشرط التماثل في الكيل يعني صعبي صعب ويرى بعض المالكية أن المأكول إذا غيرته الصنعة أصبح كأنه جنس آخر أن المأكول إذا غيرته الصنعة أصبح كأنه جنس آخر فيجوز بيع الدقيق بالخبز منه متفاضلا قالوا لأن الدقيق إذا خبز أصبح كانه شيء آخر غير الدقيق فأصبح كانه جنس آخر فيجوز بيع الدقيق بالمخبوز منه متفاضلا ويجوز بيع اللحم المطبوخ بالنيئ متفاضلا طيب يقول قائل ما الفرق بين قول الحنفيه وقول بعض المالكيه الحنفيه يشترطون التماثل لا بد تاتي بك... صاع بصاع كيلو بكيلو اما هؤلاء فلا يشترطون التماثل ولكن يشترطون التقابض لانهم يرون ان هذا اصبح جنسا اخر بالصنعة والراجح والله أعلم هو قول الجمهور لما دلت عليه الأدلة من أن كل شيء يؤدي إلى التفاضل أو إلى الجهل بالتماثل يمنع في الربويات إذا كان بيعها بجنسها كل ما يؤدي الى التفاضل او الجهل بالتماثلي يمنع في الربويات اذا بيعت بجنسها القاعدة التي تليها وهي فهمت مما تقدم وكررناها كثيرا وهي قاعدة متفق عليها بين اهل العلم وهي الجهل بالتماثلي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فاذا لم نعلم التماثل لم يجوز بيع الربوي بجنسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا مثلا بمثل فكل ما ينافي التماثل فهو ممنوع ومما ينافي التماثل الجهل به فإنه يصبح كالعلم بالتفاضل ويدل لذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه كما تقدم معنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر وهذا لأن هذا يؤدي إلى إما إلى العلم بالتفاضل أو إلى الجهل بالتماثل يقول الشوكان رحمه الله والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنس وأحدهما مجهول المقدار لا يجوز أن يباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول المقدار لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه ولا شك أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين فأهل العلم أخذوا من هذا الحديث ومن أمثاله كالنهي عن بيع المزابنة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل إذن في بيع الربوي بجنسه إما أن نعلم بالتماثل فهذا جائز وإما أن نعلم بالتفاضل فهذا حرام وإما أن نجهل فهذا أيضا حرام ومن صور الجهل ما قدمناه اذا بعنا رطبا بيابس فان نجهل التماثل او نعلم التفاضل او بعنا صبرة من تمر بتمر مكيل فان نعلم التفاضل او نجهل التماثل او بعنا تمرا مكيلا برطب على رؤوس النخل. فإن نعلم التفاضل أو نجهل التماثل وكل هذه الصور لا تجوز لعلنا أيها الاخوه نقف هنا ونعود إلى الدرس بعد المغرب إن شاء الله عفوا شعرت ببعض التعب فلعلنا ان شاء الله نقف نستريح وان شاء الله بعد المغرب نكمل الدرس بحول الله وقوته والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا وسلم